تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بأيديك الخير إن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 تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من